تخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير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 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم, بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 تاجاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فرية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير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 الله ورسله أولئك هم الصادقون والشهداء عند ربهم لهم أجورهم ونورهم والذين كفوا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم الحياة الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته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 نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على مَا فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يَتَوَلَّ فَإِنَّ الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد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 ولقد أوسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثاره ونا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الإنجيل واتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رفتا ورحمة وربانية بتدعوها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 لئلا يعلم اهل الكتاب ان لا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه الفضل بيد الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم